إذا السماء انفطرت إذا السماء تشققت لنزول الملائكة منها وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب تساقطت متناثرة وإذا البحار فدرت وإذا البحار فتح بعضها على بعض فاختلطت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور قلبت ترابها لبعث من فيها من الأموات علمت نفس ما قدمت وأخرت أعد ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت منه فلم تعمله يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم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 في أي صورة شاء أن يخلقك خلقك وقد أنعم عليك إذ لم يخلقك في صورة حمار ولا قرد ولا كلب ولا غيرها كلا بل تكذبون بالدين ليس الأمر كما تصورتم أيها المغترون بل أنتم تكذبون بيوم الجزاء فلا تعملون له وإن عليكم لحافظين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ مَلَائِكَةً يَحْفَظُونَ أَعْمَالَكُمْ كِرَامًا كَاتِبِينَ كِرَامًا عِنْدَ اللَّهِ كَاتِبِينَ يَكْتُبُونَ أَعْمَالَكُمْ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ مِنْ سِرٍّ فَيَكْتُبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ إن كثيري فعل الخير والطاعة لفي نعيم دائم يوم القيامة وإن الفجار لفي جحيم وإن أصحاب الفجور لفي نار تستعر عليهم يصلونها يوم الدين يدخلونها يوم الجزاء يعانون حرها وما هم عنها بغائبين وليسوا عنها بغائبين أبدا بل هم خالدون فيها وما أدراك ما يوم الدين وما أعلمك أيها الرسول ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين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 البخاري ومسلم من حجاج النسابوري وأبو داود السجistani وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم, يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نورة الملاحي سورة النازعات. مكية من مقاصد السورة التذكير بالله واليوم الآخر التفسير والنازعات غرقا أقسم الله بالملائكة التي تجذب أرواح الكفار بشدة وعنف والناشطات نشطا وأقسم بالملائكة التي تستل أرواح المؤمنين بسهولة ويسر وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا وَأَقْسَمَ بِالْمَلَائِكَةِ التي تَسْبَحُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ بِأَمْرِ اللَّهِ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا وَأَقْسَمَ بِالْمَلَائِكَةِ الَّتِي تَسْبِقُ بَعْضُهَا فِي أَدَاءِ أَمْرِ اللَّهِ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا وَأَقْسَمَ بِالْمَلَائِكَةِ الَّتِي تُنَفِّذُ مَا أَمَرَهُمُ الله به من قضائه مثل الملائكة الموكلين بأعمال العباد أقسم بذلك كله لا ليبعثنهم للحساب والجزاء يوم ترجف الراجف يوم تهتز الأرض عند النفخة الأولى تتبعها الرادفة تتبع هذه النفخة نفخة ثانية قلوب يومئذ واجفه قلوب بعض الناس في ذلك اليوم خائفة أبصارها خاشعة يظهر على أبصارها أثر الدلة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة وكانوا يقولون هل نرجع إلى الحياة بعد ان متنا أئذا كنا عظاما نخرا اذا كنا عظاما باليه فارغه نرجع بعد ذلك قالوا تلك اذا كرره خاسره قالوا اذا رجعنا تكون تلك الرجعه خاسره مغبونا صاحبها فانما هي زجره واحده امر البعث يسير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 فقل هل لك إلى أن تذكى فقل له هل لك يا فرعون أن تتطهر من الكفر والمعاصي وأهديك إلى ربك فتخشى وأشكدك إلى ربك الذي خلقك ورعاك فتخشى فتعمل بما يضيه وتتجنب ما يسخطه فأراه الآية الكبرى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 مجتهدا في معصية الله ومعارضة الحق فحشر فنادى فجمع قومه وأتباعه لمغالبة موسى عليه السلام فنادى قائلا فقال أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى فلا طاعة لغير عليكم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 فهو الذي ينتفع بالمواعظ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أإيجادكم على الله أيها المكذبون بالبعث أصعب أم إيجاد السماء التي بناها رفع سمتها فسواها جعل سمتها في جهة العلو رفيعا فجعلها مستوية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 أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها عيونا تجري وأنبت فيها من النبات ما ترعاه الدواب والجبال ارساها والجبال جعلها ثابتة على الأرض متاع لكم ولأنعامكم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 يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم تجيء يتذكر الإنسان ما قدم من عمل خيرا كان أو شرا وبرزت الجحيم لمن يرى وجئ بجهنم وأظهرت عيانا لمن يبصرها فأما من طغى فأما من تجاوز الحد في الضلال وآثر الحياة الدنيا وفضل الحياة الدنيا الثانية على الحياة الأخرى الباقية فإن الجحيم هي المأوى فإن النار هي مستقره الذي يأوي إليه وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى نَفْسَهُ عَنِ الْهَوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ قِيَامَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنْ اتِبَاعِ مَاتَهُ وَهُمْ مَنْ حَرَّمَهُ اللَّهُ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ مُسْتَقَرُهُ الَّذِي يَأْوِ إلَيْهِ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 إلى ربك منتهى ها إلى ربك وحده منتهى علم الساعة إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشى الساعة لأنه الذي ينتفع بإنذارك